بسم الله الرحمن الرحيم. الثلفية والمذاهب من سلسلة الثلفية للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. والآن مع فضيلته. <لأ> من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.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 فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ويقولوا قولا سديدا يصلح لكم وما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتأل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ولالة وكل ضلالة في النار كان المفروض أن أسمعكم بعض الأحاديث أسفد درس نظامي الذي نحن عليه منذ سنين أن أختارها مما صح من كتاب الترهيب وترهيب كان هذا هو المفروض ولكن رأيت أن ألقي عليكم كلمة بمناسبة خبر وليس بالشيء الجديد في الواقع ولكن ذكرى الذكرى تنفع المؤمنين حدثني من أثق به أن أحد خطباء المساجد خطب خطب طويله وصرع فيها هكذا كما نقل من ناقل وهو كما ذكرت لكم ثقة عندي قال إن رئيس السلفيين في هذه البلدة أو قال البلاد سمعته في أذني. يشرح يقول بأن من يتبع مذهبا من المذاهب الأربعة فهو مشرك. ولم يقل كافر وإنما مشرك. أقول لم يقل هذا لأنهم يفرقونهم بين الكفر والشرك. إن كان الأمر ليس كذلك إذن. لأن كل كفر شرك وكل شرك كفر فلو أنه قال فهو كافر كان تعبيره أوطف ولو أنه على ضلال ولكنه حينما قال فهو مشرك فقد زاد في الضلال ضلال آخر وأظن أنكم لستم أو على الأقل جمهوركم ليس بحاجة إلى التفصيل الذي نحن نعتقده ونؤمن به ولكن أعتقد أن هناك بعض الأخوان ممن يلازموننا من قريب أو ما يشبه القريب ربما لم يسبق لهم أن عرفوا رأينا بوضوح في هذه المسألة أو سبق لهم ذلك ولكن لم تتمكن فكرة من قلوبهم فربما إذا سمعوا مثل تلك الخطوة الجائرة ربما تأثروا بها فأنا أتكلم هذه الكلمة أولا بهؤلاء الإخوان الذين نظن بهم أنهم يريدون الحق ويحبون أن يكونوا من الذين يستمعون الفاول فيسبون أحسن. أن أولئك الذين لا يخشون الله ولا خافونه ولا يقيمون وزناً ليوم الحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أسى الله بقلب سليم فذلك لا يفيدهم شيء ولو أتيتهم بكل آية أقول أيها الأخوة نحن من دعوتنا أنه لا عجوز كفر مسلما بل أكثر من ذلك نقول حتى ولو كفر فعلا لو كفر فعلا نحن لا نكفره لأنه من المحتمل أن يكون له حذر عند الله قبارة تعالى والله عز وجل يقول في كتابه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وليس المقصود ببعث الرسول هو أن يبعث الرسول هما لا تصلوا هذه الدعوة إلى بعضهم فبالنسبة لهذا البعض يكون دعوة الرسول لن تبنوه وبالتالي لن تقم الحج عليه ومن الأدلة الواضحة البينة نحن اليوم بعد بعث الرسول عليه السلام بأربعة عشر قرن ومع ذلك فنحن نقطع بأن هناك في الخطب الشمالي والخطب الجنوبي على الأقل من لم يسمع بدين الإسلام باسمه مطلقا ولم يسمع باسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيهم المستلزم الخلود لهم في النار يوم يونفيانه لأنه لم يتحقق فيهم شرط المؤخر والتقييف ألا وهو بلوغ الدعوة ثم ليس المقصود من بلوغ الدعوة بلوغ اسمها أو بلوغ لفظها فنحن نعلم هذه صورة أخرى أن كثيرا من الأوروبيين سمعوا باسم الإسلام وبنبي الإسلام ولكنه معرفة حقيقة الإسلام ولا كمال نبي الإسلام وهذا لم أسباب كثيرة ولسنا الآن في صددها فهؤلاء كلهم كفار إلى شك لأنه من قال لا إله الله دخل جل ومن مات ويش بل لا شيء دخل النار لكن هذا ليس على إطلاقه إنما هو مقيد لمن بلغت الدعوة الذين لم تبلغهم الدعوة لهم محاسبة خاصة ينفيانا لهم عالم خاصة من الله الحكيم الرؤوف الرحيم ما جاء ذلك صريحا في بعض الحديث صحيحا أن الله عز وجل يرسل إلى هؤلاء الذين لم تبلوهم الدعوة من شيخ ثان بلغ من الكبر عيثية لا يفضح ما يقال له أو طفل صغير لم يبلغ سن التكليف أو رجل من أهل الفترة لم تبلغ الدعوة أمثال هؤلاء ربنا عز وجل يوم القيامة يرسب إليهم رسولا فمن أطاع هذا الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار ذلك ليصدق فيهم أن حجة الله عز وجل قائمة على عباده جميعا حتى في ذلك المحفظ في أعرصات يوم القيام فإذا كان هذا الجنس من الكفار الأوروبيين اليوم سمعوا باسم الاسلام وبنبيه الاسلام لكن لم تبلوهم دعوة الاسلام فأنا حين أقول لم تبلوهم دعوة الاسلام أعني دعوة الاسلام على حقيقتها وإلا فقد تبلو أحدهم دعوة باسم أنها دعوة الاسلام فنقل مثلا واضحا يؤمن به كل جماهير من ينتمون إلى السنة أو إلى أهل السنة ذلك المثل هو إسلام القاديانيين فالقاديانيين لهم نشاط كثير جدا في أوروبا وفي أمريكا وفي كثير من بلاد الدنيا ونعلم نقينا أن كثيرا من النصارى تقدينوا ولا أريد أن يقول أسلموا لكن هم حينما تقدينوا بظنهم أنهم أسلموا لأن الذين دعوهم إلى القاديانية لم يدعوهم فعلا أو قولا على الصحيح لم يدعوهم إلى القاديانية وإنما دعوهم إلى الإسلام والقاديانيون أنفسهم في كل بلاد الدنيا ومنها بلاد ومخاصة دمشق الشام بلية من المسلمين كثيرة وأنا أجدلت بعضهم كثيرة وكثيرة هم يدعون المسلمين إلى الإسلام الصحيح إلى الإسلام المصطفى بزعمهم كذلك هم إذا دعوا غير المسلمين كالنصارى مهلا بزعمهم يدعونهم الى الاسلام فاسلم باسلامهم هذا كثير من اولئك الاوروبيين لكنهم نحن حينما نطبق على القادينين فضلا عن من تورطوا بهم واغتروا بدعوتهم حينما نطبق عليهم جميعا سنة الاسلام الاسلام القائم على الكتاب والسنة الصحيحة من جهة والقائم على فهم هذين المصدرين على منهج السلف الصالح كما نزلد بهذا دائما وأبدا حينما نطبق هذا المبدأ الذي لا يمكن أن يكون المسلم مسلما حقا إلا على أساسه إنما نطبقه على القضيانيين نجدهم ليسوا مسلمين كيف يمكن أن يحكم بإسلام من يصرح بأن هناك أنبياء يوحى إليهم من الله بعد خاتم الأنبياء ولا أريد نطيل الكلام حول القضيانيين بشير وقد حدثت عنهم كثيرا وكثيرا إنما أنا أضرب بكلامي هذا مثلا واحدا أن هؤلاء العروفين حينما بلغتهم دعوة الإسلام من طريق قديانين وتقدينوا كما قلت أعرفا هل فعلا بلغتهم دعوة الإسلام ما بلغتهم دعوة الإسلام لذلك أنا لا أستطيع أن أقول إن هؤلاء النصارى الذين كانوا يقولون بالأعاب والابن وروحاً قدس فكفروا وحق لهم ذلك ثم آمنوا بالله الواحد لأحد ولكنهم كفروا من جهة أخرى لأن القاضيانيين لقلوهم خلافنا في الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال وهو مجيء أنبياء كتيرين إلى غير ذلك من عقائد المكفرة التي يعتقدونها هؤلاء النصارى لم تبلغوا بالدعوة لذلك نحن لا نقول هؤلاء عند الله كفار لأن الكافر عند الله هو من قام عليه الحجة وهذا أيضا بحث طويل واخدت فيه أكثر مرة ألا أريد أيضا أن أطيل البحث لتفصيل فيه لكني أدخل الآن في ما أنا في شصابته كثيرون من المسلمين اليوم من أهل السنة والجماعة يعيشون بين ظهراني أهل السنة والجماعة ومع ذلك فهم لم يفقوا التوحيد الذي هو أسر إسلام والذي بدونه لا ينفع من يدعي الإسلام شيء من عقائده وأخماله وكل خير يقدمه بين يديه بين هذه لقاء ربّه، لأن الله عزوجل يقول: لئن أشغلك تَلَهَبَ صَنْعَمَلُ، ولا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. كثير من جماهير المسلمين اليوم يعيشون بين المسلمين يصومون ويصلون ومع ذلك لما يفقه التوحيد الذي هو رأس الإسلام كما ذكرنا. هل بلغتهم الدعوة أنا أقول من يبلغهم الدعوة المفروض أن هؤلاء تبلغهم الدعوة من مشايخهم الذين يتلحفون العلم عنهم ولكن لا أقول أن هؤلاء ينطبق عليهم الكلام المأسور أعطب الشيء لا يرطيه من الذي يقدم التوحيد إلى من كان بحاجة إلى التعرف به هو العارف والعالم المؤمن التوعيد فهؤلاء المشايخ قسمان أقولها بصراحة قسم منهم يعرف التوحيد على حقيقته ولكنه قنع بنفسه وترك الناس وما يعتقدون إما حوفا وإما حرصا على الدنيا أو على الجاه أو منصب أو وظيفة أو ما جاء ذلك ومنهم من يسطق فيهم قال الله تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهؤلاء يقال فيه فاقد الشيء لا يعطيه فعامت المسلمين اليوم الذين نسمع منهم الشرك وهو يدخل المسجد الذي بني ليلاذ في الله وحده كما قال وأن المساجد لله فلا تدعوه مع الله لأحده هو داخل المسجد تزل القدم فيقول يا باز وانت رأي لمسجد الباز تعبد الباز هو اللي تعبد رب الباج وخالق الباج مسكين هذا لا يعلم لا يعلم مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم من الكلمة لا يقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفة هذا الحديث الصحيح أصدق مكان يطبق عليه هو الكفر الذي يتلفظ به من يأتي المسجد يعبد الله يعبد الله وحده وعبد المساجد لله فلا تدعو من الله أحدا وإذا به يفتتع دكور المسجد بدعاء غير الله لكن يقول آسفا لكنه هو يجهل ومن علمه يجهل أن قوله يا باز غثني هو عبادة للباز من دون الله تباره والفعالة قلهم يجنون هذه الحقيقة ولا يعرفون أن دعاء الله هو عبادة له وبالتالي لا يعلمون أن دعاء غير الله هو أيضا عبادة له وإشراف له مع الله دواره تعالى هذه حقائق لا يعرفها جماهير الناس ذلك لأن دعوة التوفيد مضى عليها زمن طويل داخلها كثير من الشركات والوطنيات حتى رامت هذه الاجرافين والمقلوبات على التوحيد وغطى عليها حتى صار اكثر الناس مرضا مرضا هو الموت الحقيقي لانه ما فائد حياة الانسان في هذه الدنيا وهو يعيش يعبد غير الله وهو يجهل أنه يعبد غير الله وليس هذا فقط هو يدخل المسجد ويكون في المسجد قبر فيأتيه ويطلب منه ما يطلب من الله تباره وتعالى يطلب من المقبور الميت وقد يكون صار رميما ما لو كان هذا الميت حيا لما استطاع يغيثه ولا يمده بما منه يرجوه ويطبه أقول ما هذه الضلالات كلها نحن لا نستطيع نكفر هؤلاء المسلمين لأنه لم تقام الحج عليهم لأنه ليس هناك دعات كثر سيطروا على الجو سوريا مثلا أضع عن بلاد أخرى وبلغت هذه الجماهير دعوة التوحيد خالصة لا شرك فيها ليس هناك من الكثرة إنما هناك أفراد قليلون جدا وأصواتهم ضاعة ليس لها تأثير إلا بأفراد يتصيرون بهم في مناسبات خاصة العامة ولكنها ليست شاملة هذه نحن عقيدتنا لو وقع الطلب من هؤلاء الذين يصلون معنا وينصرون معنا لو وقع في الكفر نهروا لن لكن إذا علمنا ذلك نبين له أن هذا هو الكفر وهذا هو الشرك الله عز وجل فإياك وإياه ومن هذا ودون هذا بكثير ما بكري به جماهير المسلمين اليوم حتى صار دينا وهو تقليد مذهب من المذاهب الأربعة كيف يتصور أن نكفر هؤلاء المسلمين لأنهم يتبعون مذهب من المذاهب الأربعة هذا أبعد ما يكون عن واقعنا ونحن لا نقول مداهنون لو أردنا أن نداهن أحدا لما سمعتم هذا الكلام الذي يقول قلناه هو إن أكثر الناس لا يعلمون التوحيد لا أعرض أكثر المسلمين اليوم لكننا نقول ما نزيل الله سبحانه وتعالى به فالتقليد نحن لا نعتقد أنه ليس دينا ولا غرابة في ذلك فنحن نقول في الوقت الذي نعتقد أن نداء غير الله شرك ومع ذلك لا نكفر هذا الملاذ لأنه جهل بالأولى أن نقول حينما نعتقد أن التفكير ليس دينا والجماعير الناس قد اتخلوه دينا فنحن لن نكفر هؤلاء لأن هذا أولا ليس كفرا في نفسه إلا في حدود ضيقة سأوثير لدي قريبا إن شاء الله فكيف نكفر من وقع في خطأ بل في ذنب هذا الاشتراع علينا وليس أول فرية تريد علينا وإذن ما هو كما قلت لكم التذكير والذكرى وذكرى صدق نحن يا إخواننا نقول في الأقليل أن الأصل الواجب على كل مسلم أن يدين بالكتاب والسلمة وأن يتبع ما ثبت في الكتاب والسلم هذا الواجب على كل مسلم بدون تفريق بين عالم وبين متعلم وبين أم العقيدة لا فرق في ذلك إطلاقا الفرق يأتي في طريق الأسلوب بمعنى العالم كيف يعرف حكم الله والإمي كيف يعرف حكم الله يختلف هذا شذ رسلنا العالم يعرف حكم الله بدراسة لكتاب الله ولحديث رسول الله الأم الذي لا يقرأ ولا يسمع كيف يعرف حكم الله وهو إذا فتح المصحف العالم كيف يعرف حكم الله والإمي كيف يعرف حكم الله يختلف هذا شذ رسلنا العالم يعرف حكم الله لدراستي لكتاب الله ولحديث رسول الله الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب كيف يعرف حكم الله وهو إذا فتح المصحف لا يقرأ وكذلك الحديث لا يقرأ الآن في نفس القرآن الكريم أسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون أسألوا على الذكر حمالها عن رأي فدان ومذهب فلان واشتهاد فلان واصطمضات فلان عن عما قال الله وقال رسول الله لا شك أن السؤال عن حكم الله الذي أنزله في كتاب الله وبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه الاختلاف بين العالم وبين الأم الجاهل ليس في خصوص وجود اتباع الكتاب والسنة على كل منها وإنما الاختلاف في طريقة الوصول إلى معرفة ما يجب اتباع الكتاب كتاب والسنة فالعالم يعرف ذلك مباشرة أما العام والجاهد فلا يمكن من يعرف ذلك إلا بواسطة العالم هنا يبدأ الخطأ فواسطة الأم والجاهد لمعرفة حكم الله وحكم رسوله والعالم العالم العالم وسيلة وليس غاية والغاية هو اتباع الكتاب والسلة فإذا وصل الأمر إلى القلب هذه حقيقة فذلك هو ظلال مبين ما هو أن القلب؟ أن نجعل الوسيل هاي، أن لا نسأل عن حكم الله وعن عن رسول الله لكن نسأل العالم شو رأيك بكل رأي كذا فيهضع له ويتبعه وكان مفروض باعتباري مسلم لمن أسلم أسلمت لله رب العالمين كان مفروض أن يسلم قلبه وعقله وتفكيره وحياته وماته كما في القرآن الكريم فلإن صلاتي ونسفي ومحيار وماتي لله رب العالمين لله رب العالمين كان يجب عليه أن يسلم هذا كله وإذا بنى قلب العقائق وجعل وسيل غائب أصبحنا نجعل العالم هو الغائب كما لو كان هو الرسول نفسه صلاة الله عليه الذي إذا قال لا يوجود مخالفته ومن تعمد بقلبه مخالفته فقد كفر وخرج من الدين خرج شعر من العجين فهكذا فأم علماء أن منزلهم منزلة الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم لا لذلك فرق النص القرآني في عزيز من آيات ومن ألطفها فرق بين الرسول الذي يجب اتباعه لأمن عسول في عزمة الله له وبين الآخذين عنه فرق بأبلع عبارة فقال تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول وأول الأمن منكم لم يظهر الهائل في المرة الثالثة ما قال أطير الله وأطير رسوله وأطير أولي الأمر فإنما قال أطير الله وأطير الرسول وأولي الامر وهذا كما قال ابن رحمه الله لإلفاث النظر أن إطاعة أولي الأمر وهم العلماء والحكام ليس كل الحكام وإذنما الذين يحكمون بما أهل الله يطرعون تبعا لطاعته لله ورسول أما رسول فيطاع لأنه رسول لأنه يحكي عن الله ولا يتيه باطل بين الجرى من الخلفه فأصبحنا نحن لا نفرق بين الرسول وبين الناقل عن الرسول والفاهم عن الرسول وعنؤل الأمر وعنؤل الحكام نعم. لذلك نحن نقول التقليل ليس دينا والواجب على كل مسلم إطاعة الله وإطاعة الرسول والحرص على ذلك لكن العالم الجاهد يسأل العالم فإذا كان هناك علماء ويدعون العلم وأنهم يفهمون إذا قيل له قال الله كذا وقال رسوله كذا أعرض ومآبيان به نحن مشكلتنا ليست مع العلمة لأن ما نقول العلمة لا يفهمون وطريقهم سواء العلم نحن مشكلتنا مع هؤلاء الخطبة الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث واحد بل مصرح لأنه لا الله أن نفهمها من كتاب والسنة فإنما من طريق العلماء هم ضغفا على أبالك ما يقال ليتهم يقولون نأخذ الشريعة من علماء المجتهدين الذين فهموا الكتاب والسنة وهم بلا شك أعلى من المتأخرين، ولكن هذا ليس معناه أن نحكم على المتأخرين بالجهل وأن نفرض عليهم الجهل، وعلم الاستغلال مع الاستغلال السنة ذلك تماما كما هو شأن النصارى مع قسيسيهم ورهبانهم خبرا من وحي السماء من جهة. وواقعا في الأرض في جهة أخرى أما وأما خبر السماء أقول لكم نقرأ يترأ... قول الله تباره وتعالى بحق النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرى ما هذا من ذول الله والمسيح المريض أما الواقع فعامة النصارى لا يعرفون ما في الإنجيل وما في التوراد هذا خاص بقسيسهم ورهبانهم، وذلك ليتمكنوا على القسسين والرهبان من التحصن بعامة النصارى وشعوب النصارى وأن يستعبدواهم من دون الله تبارك وتعالى وهذا معروف وأخر شيء بلغنا بلغ الجميع فضل الرعى الخاصة. وقد عرفتم أن اليهود قد ضرعوا من تهمة صلبهم لإلههم عيسى بزعمهم فتغهروا صاحبتهم بسبب تدخل السياسي وفض السياسي المعينة على رئيس النصارى أن يصدر هذا التطهير وفي الإنجيل وفي الإنجيل خطابا لبطرس ما تعقده في الأرض يكون معقودا السماء، وكذلك نائبه وهو البابة هذا هو التألخ وهذه رذوبية التي ذكرها الله جلالك جل جل في القرآن اتخذوا أحذارهم ورذارهم برهام بسجول الله آخر شيء العظنة أن الراهبات في الضرة الأخيرة أصدر البابا قرارا مجارات منه للعصر حاضر أي لتدرج النساء بأنه يجوز للراهبات هل كنا نحن نأسف إلى عهد قريب أن لباسهم وسترتهم أسترد وأشرع من لباس كثير من النساء المسلمات وإذا بالبعض أنزل قرارا بأنه نجوز للرعبات أن يكشفنا عن رؤوسهن وخدمة رؤوسهن لماذا؟ لأن العصر حاضر الآن ما دليل يتحمل هذا الجمود على هذا التلفف وهذا التحجب البادئ إذا هو يحمل ما شاء ويحرم ما شاء المسلمون يجوز لهم أن يفعلوا مثل الآثان حاشا لله وما ذكر الله عز وجل الآية السابقة في كتابنا إلا تحذيرا لعلمائنا أن يسلكوا مسلك القسيسية الرحبان فينصب أنفسهم محللين ومحرمين من ذون الله رب العالمين في طرف تعالى هذا من جهة العلماء ومن جهة عامة الناس أن لا يغتروا بتقليد أعمى لهؤلاء الذين يحللون ويحرمون وهذا مع الأسف الشديد أقولها صريحة قد صدق فينا أيضا مثل ما صدق في اليهود النصارى خبر الله من السماء اتخذ هذه حقيقة واقعة وخبر السماء من رسول الله يقول لا تتبعون سلمنا من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بذراع حتى لو دخل جحر ربنا دخلتموه فهل وقع في هذا المسلمون نحن نسمع اليوم الخطيب يقول كذبا على الناس خلاء كفر المسلمين فلسان آلهم آمين أين أنتم وقول رب العالمين يا إذن آمنوا إن جاءكم تاسخ بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مصاعدة النادمين هذه الآية منسوقة ما الذي نسخها لا ليست فيها منسوقة القرآن كل منسوك لا أحد يعمل به ولا يجوز أحد يقرأ القرآن ولا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا البركة ولذلك ران على قلوب المسلمين هذا الجهل العميق فأصبحوا لا يتأثرون بما يسون من, من كتاب الله وما يدرسون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ونحن كنا نسمع ولا نزال مع الأسر يقولون نحن نقرأ حديث رسول البركة وإذا كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبين للقرآن الكريم يقرأ للبركة ويعلم ذلك لا لتفقه فيه ولا لتفهمه خلافا لقوله صاحب هذا الحديث وهو رسول الله عليه السلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين لا لتفقه في الدين يقرأونه كما سمعته للبركة ما أن الحديث يفسر القرآن ويوضحه فإذا كانوا يزعمون أنهم إنما يفرعون حديث الرسول عليه السلام للبركة لأنهم ليس باستفاعتهم أن يتفهموه فليتشاري حينما يقرأون القرآن لماذا يقرأونه أيضا زعموا للبركة ومن أعجائب وهذا من المتناقضات يقرون في كتب الغزاني ومثاله أن هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول سلفا هذا الحديث منسوب لأن رسول الله لا أعظره لكن انظروا إلى المعنى الذي ينقلونه يقرأون في كتاب الأحياء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض الصلاة رب تال للقرآن والقرآن يلعن أي على من ينطبق هذا الحديث إن كان حديثا أكثر من أن ينطبق على هؤلاء الذين يقرؤون القرآن هم لا يتدبرونه أقول هذا بمناسبة الآية التي ذكرتها أخيرا إن جاءكم فاشق بنبأ تتبينوا هل هذه الآية من شوطة لا يجب على موجودة بالقرآن؟ ومحكمه وألما تشير كرو مناسبه والسبب الذي من أي نزلت الآية ذلك لكن لما كان جماهير المسلمين الخاص منهم وضع العام يقرؤون ويتبرعون فلم يعود لهذا القرآن تأثير في قلوب هؤلاء الثالين له ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح. فالقرآن حجة لك أو عليه فعاد هذا القرآن حجة على جماعي المسلمين لماذا نحن مضى علينا قرابة نصف قرن من الزمان لا تزال الخريات تتنوع في كل سنة في كل سنة شيء يتكرر وشيء يبتكر من جديد ما أحد من هؤلاء الناس جاء إلي أو إلى بعض إخواننا ممن يمكن أن يعرف عنده صحيحا أنت بتكثر المسلمين لانو بتموا المذاهب ما واحد يسأل إصلاحا إذا هم هاي كان ملسو خليديم صحيح أنت بتقول أن اللي بيصلي على رسول الله بعد الصلاة بعد الأذان هذا خير منه الذي يزني بأمه اسمعوا الجماعة، ده مش خيال ده واقع، هذا واقع مجلة التمدن الإسلامي مفوعة، وهناك عدد منشور فيها الخبر رجل لا يزال في خير الحياة واكتفى بالاعتذار في المجلة، لكن ما للناس الذين التويموا بهذا التخمل الباطل؟ نشر في بعض الرسائل أن هناك مؤذنا في مكان سماه كان يؤذن فقال له أحد هؤلاء يعني سلمين لا أصلي عن الرسول لا ألتزني بألمك خير من الصلاة الرسول بعد ذلك فقام أحد المشاكل الفضلاء ولماني من تصمية لي أنه خير والشيخ محمد باجة بيطار رحمه الله فكتب إلى المجل التمدن الإسلامي بيانا بأن هذه القصة فرية نحظى والمؤذ نعرفه وإلى آخر لذلك نرجو الذي نشر هذا الخبر أن يبادر إلى تكريمه فبادر المسكين وعلى الوقت لما أذكر هؤلاء بين من يأثى عليهم ويشفق وبين من يحفظ عليهم ويغضب ليه؟ لأنه كيف يدخل في عقل هذا الإنسان أنه يوجد مسلم في الدنيا يصلي ويصوم يقول أن الزنا الرجل بأمه خير من الصرع رسول عن الأدهان كتب هذا ونشره في بيسانه ألما اطلع على؟ طلب الشيخ ماجهة جزاو الله خيرا فالسان كتب لمسجد المتابعة الإسلامية والله أحدهم حدثنا بهذا فماذا من خبر الصحيح فأنا عاد به ومثل هذه الأخبار تتكرم وت... لكن ألستم تنقمون على هذا الإنسان بلا شك لكن خير من هذا خير من هؤلاء الناس الذين ينقون من فريات والبهث المكتابع على المنابر ولا يخشون الله إذا كان هؤلاء هرسل على مناصيهم لا يخشون الله يحذر الذين يسمعون هذه الكلمات أن يشاركوا هذا المبطل وهذا المفتري على المؤمنين في إسمه ويحذر أن ينقلوا مثل هذه الأخبار لما ذكرنا من قول, من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق لنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصريوا على مفعلة النذين نحن نقول الأصل هو اتباع كتاب السنة كما ذكرنا لجميع الناس لكن الناس يختلفون في طريقة الرسول إلى معرفة كتاب السنة العالم بهلمين والامي أو الجاهد بسؤالي إلى العالم وطلاب العالم بين هؤلاء وهؤلاء يتدرجون ويسلكون الطريق ليتمكنوا من معرفة ما قال الله وقال رسول الله الغرض أن تلاحظوا التفصيل على الأصل اتباع كتاب السنة بمن يستطيعه وهذا المفروض أن يستطيعوا آل العالم والعالم لا يستطيعون آل العالم صريح جدا لكن أن يطلب الأمر فيصبح لعلماء يهالا لا يعرفون الكتاب والسنة ويخرضون على الناس آراءهم وأقوالهم هذا خلاف الإسلام وهذا يؤدي أن يصيب المسلمين ما أصاب النصارى كما ذكرنا من خضوعهم لقسيسيهم الرغبان ومن ينقل عنا أن اتباع المسلم لمذهب من المنائم هو كفر أو شر فهو مفترى، والله عز وجل حسيبه يوم القيامة أما نحن عقيدتنا أنه يجب على المسلمين اليوم جميعا وبخاصة العلماء في كنيات الشريعة أن يقوّروا مناهج التدريس بحيث أن يأتي زمن يصبح الجو العام في العالم الإسلامي هو الجو العام الذي كان في السلف الأول السلف الأول لم يكن هناك مذاهب ولا طاقة لم يكن هناك إلا قال الله طالع سؤال الله والأمر كما قيل وكل خير في اتباع من سلب وكل شر في ابتداء من خلف فالرضى بهذا الواقع السيء على عجله ورجله وبخاصة ما نحن فيه الرضى ببقاء الناجه فالا بكتاب الله وبحديث رسول الله الذي أوصل فيهم إلى أن يجرى التوحيد الذي هو رأس الأمر فهذا لا يجوز في دين الإسلام قول واحدا تطوير المناهج يؤدي مع الزمن إلى أن يعود المسلمون إلى ذلك العهد الصافي الذي لم يكن فيه بكري ولا عمري ولا رثماني ولا علوي فضلا عن أن يكون فيهم حنفي او مالكي او شابعي او حنبري ويوم يعود غسلمون حقيقة الى هذه الحياة العلمية التي لا يعلو ولا يحكم فيها الا قال الله قال رسول الله يومئذ انا اعتقد تقوم قائمة المجتمع الاسلامي والدورة الاسلامية اما ونحن ناضون على هذا الخطأ وعلى هذا الضلال من الابتعاد عن كتاب الله وعن حديث رسول الله وافتهاء من يدعو إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يكفر ويضلل ما شبه ذلك فمع على أسف سيظل كذا هكذا مغلوبين على أمورهم يحكمهم من لا يدين بدينهم ويتصور عليهم اليهود وهم بجوارهم هم لا يستطيعون أن شيئا ذلك لأن الله عز وجل يقول إن تنصر الله ينصركم وكيف يكون نصر الله ونحن نحارب دين الله كتابا وسنة باسم الدين فإن كنت لا تدري تلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة عظيمة ما كنت أود أن أصيل هذه الكلمة ولكن هكذا تفق ولعل في هذا القدر قفاية وقد حان أظن صلاة الإشاء وأن نكتفي بهذا القدر كان أخي الكريم نكمل استماع هذه المادة على الشريط التالي من هذا الإصدار وأخيرا أخي الكريم لا تنسنا بدعوة طيبة لظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته